وإنه لتعزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنتنين برسالٍ عربيٍ مبين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على فعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين تا يرى العدابا اليم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن موقور اف بعدا بنا يسعجلن لَا يُمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مَأْوَدُونِ ذِكْرًا وَمَا وَمَا نَزَلَ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَمَا يَمْتَغُونَ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرت فقل إني بري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 تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واغ يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا, ينقلبوا